بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَأَمْ رَى كتابٌ أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه مدع Kum ta'atkan Hassan ila ajlin, sembah, dan yatikul Lizi fadlin fadlnya. Wa itawallo fa عليكم عذاب besar. إلا الله ما وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفون درشون ديابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة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 ثدت أيامه وكان عرشه على الماء إن يبنواكم أيكم أحسن عملا.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 وَلَئِن أَخَمْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَّا مُتَمฺمًا مَعْذُوبَةً لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ نَسْفُ صُورٍ فَانْهَشٌ وَحَاقَ بِهِمْ ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها من إنه لا يأوس كفور، ولئن أذقناه نعما أبعد ضرا، مسسه لا يقولن ذهب السجئات عني.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 فَلَعَنَ عَنْكَ كُلَّ مَا يُنْبَذُ مِنْ حَائِلٍ إِلَيْكَ وَالضَّالِّينَ بِهِ صَدْرُكَ أَن يُنْقَدُ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْكَ ذِكْرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ملك إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يكونوا نفرات؟ قل فأتوا بعشر صور مثله. مفتر وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاحلموا أنما قمت بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَمْ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَحَم بِمَأْصَنَعٍ صَنَعُوا فِيهَا رَبَاطَ الْبَأْسِ كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتَنَوَّمُ شَاهِدًا إِنَّهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَنَا أُنَازِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَتَّقِ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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُؤْرَضُونَ عَنَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا أُولَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَنَى رَبِّهِمْ ألا لحمة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن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 مَثَلُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ أَلَيْسَ سَوَاءٌ مَثَلُهُمْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَإِذْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِن أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملك الذين كفعوا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا الذين هم أراضينا بازي الرحب وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 أنلتم قموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجلي إلا على الله وما قارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خسائن الله ولا أعلموا ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تجدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن غادم قالوا يا نوح قد جادلنا فأكثر تجادلنا ف بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أن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 وَأَوْحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُكْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَسْتَأْسِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَصْنَعَ الْفُلْكَ كُلَّ ذِي عَيْنٍ نَّاهِ وَرَحِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ أَغْرَقُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ قَوْمِهِ سَخَرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ النُّخْرِ ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ركبوا فيها بسم الله مجرها وموساها غفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معجن يابن يركم معنا يا بني ير كم معنا ونا تكم مع الكافرين قال سأري إلى جبل يا سيموني من الماء قال لا اعصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرب قيل يا رب بلعي ماك ويا السماء أقول عين وغيض اللّه وقد يالأمر واستوّت على الجود واستوّت على الجود وقيل بعد للقوم واليمين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 إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بيع إني أعدك أن تكون من الجاهدين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح ام بسلام ما وبركاتنا عليك وعلى أمة من ممك وأمة سنمدعهم ثم يمسون من عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبل إن العاقبة للمتقى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 يا قَوْمِ لَا أَشْأُنُكُمْ عَلَيَّ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَسْمَعُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَوْفُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويسدكم قوة إلى قوتك ولا تتوالى مجرمين قَالُوا يَا أُوْذُ ما جئتنا ببَجْنَتِهِ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِينَ آلهتنا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بَأَنِهَاتِنَا فِي الشُّعُ وَلَئِنِّي أَشْكُو إِلَى اللَّهِ وَأَشْكُو أَنِّي بَذِئٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ مَن فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ نَاظِرُونَ إِن نَّتَّوَكَلْ تُوَانَ اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن تَّامٍّ إِلَّا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم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 ونجينا هدى والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غديغ وتلك عاد جحجوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبال عنيم وَقُلْ تَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَحْمًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَابِدًا كَفَرَ رَبَّهُ أَنَا بُعْثٌ لِّأَنقَاعِ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 يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتمهانا أن نعبد ما يحبد آباؤنا وإننا لفي شك من لا تدعونا إليه مريف قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي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 وَيَنبُتُ مِنَ الْحُطَامِ نَبَاتٌ وَاهِنٌ لَّكُمْ آيَةً فَإِذَا هِيَ تَكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَنَاسٌ مَّشُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ قَرِيبٌ فاعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا ني yang saling, dan yang aman dengan rahmat-Mu, dan dari musim kemudian. Inilah Allah, Yang Maha وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يظنوا فيها ألا إن زمودك فروا ربهم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 فَلَمَّا رَأَى أَهْلَ يَهُوبَ لَا تَنْصِرُ إِلَيْنَا كِرَهُوا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إن <تصفيق> أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء حق يا عفوب. قالت يا ويلدا، أأله و عجوز وهذا بعل شيخ، إن هذا لشيء ناجي. قالوا ان سان تنبي نب من امر الله رحمه الله وبركاته عنيكم ان البيت انه حميد مجيد فلم ما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم الأوت إن إبراهيم لحليم أواه منير يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم ما جاءت رسلنا لطنسيئ بهم وضاط بهم مرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم يمرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فادقوا الله ولا تؤجون في ضيفي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 نا رسول ربك لي يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتف منكم أحد إلا مرأة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 وعليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالم وَالَّذِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبٌ قَالَ يَا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَانَ وَالْمِيسَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ على يَوْمٍ مُحِيمٍ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 بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفين قالوا يا شعيب الصلاة كتاموك أن تتوب كما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إن كلا أنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عليه توكلت وإليه أميت وَا قوم إِنَّ قَوْمَنا لَيَجْرِمَنَّ عَلَيْكُمْ شَقَا قًا إِن يُصِيبْكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ قَوْمَ قَوْمَ لُوطٍ مِّنكُمْ بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نف Kahuk sekiram, maa takul, wain malan ragi na, zai fa. Walaula rahuk, kalau jemna k, قال يا قوم أرهدي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذهريا إن ربي بما تعملون محيط وَيَا قَوْمِ مَنْ وَنَا مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَحْذِ الْعَذَابَ يُخْزِي وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَأَنْتُمْ تُبْطِلُونَ إِنِّي مَا كُمْ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلقان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد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 ذلك من أنباء القرآن قسه عليك منها قائم وحصيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَظْنَتْ عَنْهُمْ آنِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زاد غير تجبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي والما إِنَّ أَخْرَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَة لِمَن خَافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وذَلِكَ يَوْمٌ مشهود وما نؤخر إلا لأجل معدود يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنه مشقيون. وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها سفير وشهيق قال دين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد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 فَلَن تَنقُصَ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمَوْعُوهُ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُطَّ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفين إنهم ربك أعمالهم إنهم بما يعملون غافر فاستقم كما أوملت ومن تاب معك ونا تغافو إنه بما تعملون بصير وَإِنْ تَرْتَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُصْفَرُونَ وأقم الصلاة طرفه النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى من ذاكرين وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَضَيْنِ كُمْ أُلُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَجَئَنَّ مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا جَرِيمِينَ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 129. إلا من رب ربك خلقهم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ أَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَقُل لَّن نُّصَلِّيَ عَلَيْكُم مِّنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُسَدِّدُ بِهِ فُؤَادَكَ وجاءك في هذه الحق وموعطف وذكرى المؤمنين وكل الذين لا يؤمنون يعملون على ما كانتكم إن آمرون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه